أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لس نکه احد من <تصفيق> فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وقن نفن يبوت وآتينا الزكاة وأوضع إنما يريد الله ليكشف عن كم الرجال ويطهركم تطهيرا إِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ رَفِيعَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إن الله كان لطيفا خبير صدق